114. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 115. قل لله المشرق والمغرب 111. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 112. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علن ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل قالب على عقبه وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله 117. لرؤوف رحيم 118. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 119. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَن نَّاهَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنِ اتَّيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِي كُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ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 119. إذا لمن الظالمين